أعوذ بالله من الشيطاء الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخ الله الذين لذا اعطنا إلا يا لكن فيها فاجغة al uh -huh. و I'm nah. قُلْ إِنَّا كُنَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ بِالْحَقِّ Adam! Oh, of... my. ورسلنا لدي Ooh! روز رَبُّهُمْ <تضحهم> يَخْدَعُونَهُ وَيَلْعَبُونَ حَتَّىٰ تَغْتَسِقَ يَوْمَئِذٍ الْمَلَكُ لَذِي عِزَّةٍ او Wow إلا من شهد من الحق يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولوا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فأنا